114. وجاءوا على قميصه إيبد من كذب 115. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 116. والله المستعان على ما تصفون وجاء 119. سيارة فأرسلوا واردهم فأدنادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون 117. وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 118. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن 119. فعنا أو نستخذه ولدا 110. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ونعلمه من تأويل الأحاديث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 111. إنه لا يفلح الظالمون 112. ولقد همت به 113. وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء 112. إنه من عبادنا المخلصين 113. واستبق الباب وقدت قميصه من ذبر وألف يا الباب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 كان قميصه كد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 110. وإن كان قميصه كد من دبل فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه كد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 فَمَا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ للهِ مَا هَذَا بَشَرٌ وَقُلنا حاشَ للهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذلك الن الذي لم تنمي فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولا إلّا يفعل ما أمره لا يشجّن ولا من الصاغرين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 سجنا فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيمن. 115. بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما 124. ما مما علمني ربي 125. إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون 126. ملة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 112. يا صاحبي استجنئ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 113. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيستي ربه خمرا وأما الآخر فيصلغ فتأكل قيم الرأس وضِيع الأمر الذي فيه تستفيان، وقال للذي ظن أنه ناجٍ منه مذقني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن بالضع